أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب المخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن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 هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراءهم محيط بل هو قرآن مجيد في